بسم الله الرحمن الرحيم موقع اهل السنه بسم الله وي قدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا تابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله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 فقد كاز فوز المعظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى نؤور ضح جذاتها وكل محدثة بدعة بتاع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ الله وإياك من النار كذا فقط كان المفترض ان اكمل سلسله علامات الساعه في الصوره لكنني في هذا اليوم ان شاء الله تعالى وجدت ان هناك حطائق مقلوبه ومفاهيم مغلوطه كثير من الناس لا يسأل بل يأخذ ما سمع تماما ولا يفكر لكن ذلك قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح وخاصه ان الامور مفتوحه والفرائيات والنفع إلى غير ذلك والأسكار كثيرة لكن من الأقول هناك حقائق مظلومة ومتاهين مظلوطة وأضيح اليوم جانبا من هذه الجوانب فالخطة فالخطة ان شاء الله تعالى بعنوان تلك حدود الله وتشتمل على عناصر عده اولا تعريف الحد ثانيا الحدود في الكتاب والسنه ثالثا رساله الى منكر الحدود رابعا من الذي يقيم الحج وما هي الشروط خامسا نماذج لبعض الحج وادعو مستعينا برب الارض والسماء واقول عباد الله تعريف الحج حتى ينبني عليه ما ياتي بعده قال العلماء الحد في اللغه هو الحالف بين شيئين هذا حد يحد شيئين او حقين وقالوا حد كل شيء او الحد هو اول كل شيء او منتهى طرفه والحد هو المنع وتدبر لغه الحج هو المنع اي يمنع من ارتكاب المعاصي والصلاحا او شرعا الحلول ورغوبه مقدمه شرعا تدبر معي هذا التعريف اولا الحدود لغه او الحد لغه هو عقوبه مقدره شرعا سواء كان ذلك في حق الله او في حق العبد كما عليه جماعه العلماء اذا الحدود عندما نتكلم وضعها اولا هي عقوبه قدمها الشرع وقوبه مبذره بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اللعب بها على الاطلاق ولا يجوز الاستزاء بها ابدا لان هذه الحدود مقدمه من رب الارض والسماء ومقدمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقول ثانيا الحدود في الكلاب والسمنة والعجب كل العجب من هؤلاء المزورين الذين يشاهدهم الكبير عبر القنوات وعبر النفط إلى غير ذلك ويتكلمون ويتكلمون وما انه يكلمون الصم المطمئ في دولة اسلامية اهلها جميعا الا القليل القليل القليل يشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله ومع ذلك يباطلون الناس ويمكنون الهدى سبحان الله لا في الله ولا يدى أن نفف عدد الله أمانها أولاد أقولها لأننا مسلمين لأننا مرحبين برب الأرض والسماء سبحان الله أقول إن الحدود من الذي فرضت الله وَجَاءَتْ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا سَلُّمْ إِذَا أَقُولُ وَالْمَ تَدَقَّرُ قول الله عَلْ سَوَيْهَا وأن الله هو الذي رزق ويعلم ذلك جيدا فأين هو من قول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير الله هو الاله المعبود المعلوم نعم وتدبر هؤلاء ينكرون حجوز الله عز وجل ألا يعلمون أن الحجوزة لا بد أن توجد لكن بشروطها وبأصولها التي تكلم عنها العلم لكن كون الحدود تنكروا لا هذا ما لا يبقىه مسلم عاقل أبدا قال الله تلك حدور الله اسمعوا تلك حدور الله ومن يضع الله ورسوله ندخل جنات تدري تحت النار خالدين بيها وذلك الفوز العظيم نعم هذا هو الصنف الاول ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده اسمع ويتعدى حدوده يدخلون nara khaliman fiha ولا تعذاب مزين الصنف الاول الذي يريد تطبيق الحدود نعم هذا من اهل الجنه اما الاخر صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد الله أكبر اسمع مرة من ثانية أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لوم تلائم ولا تأخذكم في الله لوم تلائم وسبحان الله وتعلم معي ارحمك الله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وغيرهم من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما دخلت البدر اتى المكذومين تريث امراه دعط من عائله ذات عصب ونسب امرأة ساخر من أبادر النمس لعلها قد تكون ابنة عمد في القرية أو وزير من المزراء أو حتى خفير من الخفراء أو حتى رئيس دولة المهم أن هذه المرأة من جديد الغزور سربت وحم الجميع بأمرها الجميع تنبوا بامر هذه المؤث وارادوا ان ياتوا برجل ليشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ومن يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسامه بن زيد فهو حد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يكون الذي يشفع يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ما اسامه النبي صلى الله عليه وسلم في جئن هذه الرقع لازم ما في حدث ما في حدث لما ذهب اسامه الى النبي صلى الله عليه وسلم اسبع لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا دستورنا مع كتاب الله عز وجل وأن يكون هذا هو المنهج كتابه وسنة قال صلى الله عليه وسلم يسامى أتشفع في حدٍ من حضور كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاروا عليه الحق وأيهم الله لو أن باطمة من فمحمد سرق لقضعت يدها اسمع هذا في الحدود وظن ناسه وهؤلاء يظنون أن هذا فيه مصلحة العلام بل إِنَّ الَّذِي أَعْلَمُ مَصْلَحَةَ الْعِبَارِ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ أَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّهُ الَّذِي أَعْلَمُ الْمَصْلَحَةِ فهؤلاء مهما تكيّموا ومهما أرادوا استهزاء بالشخص فهذه معصيه وكبيره وان الذي استهزأ به دينك فارجع قول الله اسمع قال الله ولا انساهتم لا يقولن انما كنا نخوض من اللعب قل بالله واياته ورسوله كم كنتم تستهزئون مكافكم بعد ايمانكم النعت عن صادفه فيكم تعد فائفه بانه كانوا مجرمين يا الله نعم تكلم هؤلاء منهم من يقول نضحك نلعب لا انما لما حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث ما الذي حدث لما كان هدف عبد النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الى ما رواه الامام الطبراني وابن كثير وغيرهم في اسف من سنده حسن صحيح ان شاء الله اسمع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه لما كان في غزوه تبوك فقال رجل في المسجد ما رايت مثل قرائنا انا عايز اقول معذره اتفضلوا معي هذا الرجل لما قال ما رايت مثل قرائنا كان اقصد النبي وصحبه رضوان الله عليهم فانظر ماذا يقول عن النبي وعن اصحابه ما رايت مثل قرائنا ارض الغضب صون ولا اكل لب انسني ولا اجب اللقاء. يا الله. ما الذي يقول هو لا يقصره هذا بجل? انه يوم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بانهم ارغب الناس بطونة يعني اوسع الناس بطونة في الطعام والشراب. ورمهم الكذب ولا اجدب السنن. ورمهم بانهم اجدب ناعد اللقاء العدو أو غير ذلك يا الله هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مام كان في عهده صلى الله عليه وسلم لكن ماذا حدث لما قال الرجل هذه الكلمات أنكر عليه الرجل الآخر فقال بل كذا إنك منافق يا الله وفيها لستة جميلة جدا إيه هي سبحان انظر هذا الرجل قال له فكذبت انك منافق دفع عن دين الله عز وجل وانا اسال الان ماذا قدمنا لدين الله عز وجل لا الواجب علينا كثير انظر الى الرجل قال كذبت انك منافق لا اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق الوحي قبل ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ماذا فعل نزلت هذه الايات التي ذكرتها من سوره التوبه والان سايدون يقولون اننا كنا نلعب قل ا بالله واياته ورسوله وكن تستزيئون سبحان الله فلما علم الرجل ذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يركب دابته فتعلق الرجل بحقب ناقه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحبل المربوط به الناقه تعلق رجله ويقول ابن عمر ولقد رايته بالحجاره تنكده يعني تخيل الرجل يذهب الى النبي بعد ان قال هذه المقالة ثم من الذي يحدث يتعلق بعدل الناقة وقدميه تنكمهما الحجارة يعني تغضب في الأرض وسبحان الله ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب وينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قدك فرض لا هذا دين يا اخوان هذه شريعه اجب علينا ان نميز الناس تعودوا على دين الاسلام ولا اعبد ولا بد ان نميز الناس ان هذا دين والشريعه التي يخافون منها وتطبيق الحدود سبحان الله انا عالم ان الشريعه تحمي انا عالم ان الله عز وجل ما رااد الا بالحج خير لكن هؤلاء لا يدركوا ومن ينقص انما ينقص على نفسه وسبحان الله لذا اقول ايها الكرام اقول رابعا من الذي يقيم الحج وما هي شروط الحج التي يجب ان نتكلم ولو عن القليل منها علم ان الذي اقام الحدود او اخينت الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بامر مين وفي الحديث الذي رواه امام مسلم وغيره فيه واخذ يا انيس الى امراه بهذا فان اعترفت بجنها فان الناس ان احد الناس سيقيم الحدود وخرجوا على الناس ببلال تافه للاسف والله للاسف صدقه كثير من الناس وإنا لله وإنا إليه راجعون يقولون يقطعون الأي والأرجل لا هذا أي واحد حتى قالوا أي واحد ملتحي أو غيره لا يقطع أعوذل وهذا يقطع رجل وهذا يقطع وهذا كان من السفاة ولا يصطقه إلا تاذب سبحان الله نقول عباد الله لا تقام الحدود الا باذن من الوالي او من له عين من السلطه القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه ليس كما يظن البعض ان لاحد الناس ان يقيم الحدود لا حتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحدود تقام في زمان ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بمعرفتهم او بمن ينوب عنهم دعم هذا دينك وانت وظن هؤلاء غير ذلك ورموا الاسلام فيما رموا وعليهم من الله ما يصفون سبحان الله انا عليم ان الحد لا يقام لا على الصبي ولا على المجنون سبحان الله صغير مجنون لا يقام عليه الحد بل ان الحد لا يقام الا على العاقل البالغ لك بد أن يعلم الناس أن الحدود لا تقوم إلا على الذي يعلم الحرمة والحلم سبحان الله رجل يعلم أن الزنا حرام رجل يعلم أن السر قد حرام بلغه الأمر إذن سبحان الله من لا يعلم أن يقام عليه الحد ونحن نقول يا إخوان من منا هدى يسرق ومن منا هدى يزنق وسبحان الله ولينظر هؤلاء لو إلى بلدة مثل بلدكم هذه يعني هيطلع منها كلم واحد يسرق ما تلم يعني قد يقول بعد دائما عن دماغ ولا واحد وقد يقول طيب هم كيفين من ايه سبحان الله إما هذا دين أراد لنا السعادة وأريد لنا أن نعيش في أمن و أمان أمراه الأمن هؤلاء البرطجية وهؤلاء وهؤلاء الذين يقرر يقول الناس سبحان الله يعني هؤلاء يقتلون ويسرقون ويقولوا الحدود وحشيه ويقولوا الحدود يعني جريمه من الجرائم سبحان الله لا انه لو قطع يد او لو اقيم الحد على رجل واحد لنتهدم جميع وسبحان الله اقول من اكره على حد معين فلا يقام عليه مكره على اي فعل المكره لا يقام عليه اللي اقام يقام عليه كما في قصه ماعز وذاميديه المهم ان الحدود لا تقام على صبي ولا على صغير ولا على المجنون نعم اي الكرام ولا بد ان يعلم سبحان الله اعلم ان في دينك يعني كل الخير بل ان الشبهه لو وجدت تتغير الشبهه لو وجدت لا يقام الحج شبهه كما فعل عمر رضي الله عنه وكما فعل ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيدنا عمر يقول لان أقي لا ان منع حدا من اقامه الحج بالشبه خير من ان اقيم الحج بالشبه سبحان الله فالحدود يا ابان لها شروطها ونظامها الذي جاء به السنه ليس كما يعتقد البعض لذلك اقول عباد الله في نهايه هذه الخطبه الاولى اعلم يرحمك الله ان الخير كله الخير مع شريعه الله ومع تطبيق حدود الله لذا اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يشرح صدورنا صدورنا للحج انه ولي ذلك القادر عليه <تصفيق> الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه عنايه الله حتى لا اطيل على عذابك اتكلم عند عين او ثلاث على وجه السرعه من العذود واتكلم عنه نظر لما يقال او بعض هذه الحدود قد يخيف على اذهان الناس فمثلا حد القذف القذف تخيل كده القذف انسان قذف فولان بكلمه ولذلك القذف لغه هو الرمي بمكروه يعني شتم لكن شتم بامر المكبوه فالقلب هو الرمي المخروف والقلب في شريعتنا هو ان يرمي انسان انسانا بالسب او ينفي نسب تعلم يمكن يقول رجل لرجل وانا نسمعها في شوارعنا للاسف من نقول يا زاني يا ابن الزانيه ومن يقول يا أبوك من أنك لست ابن فلان كل هذا يسمى قلب الفن وكذلك هؤلاء الذين يقضفون المحصنات والمحصنين والسبحان الله لا الشريعة أدبت هؤلاء والذين يرون المحصنات ثم لم ينقوا بأرباعة الشهداء فإذلكوه ثمانين جذب ولا تقبلوا له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون للذين كابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله الأطور الرحيم تدبر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأضاعة شهداء إيه هي العقوبة فاجبوهن ثمانين جلدا ولا تقبلوا له شهادة أبدا هذا هو الثالث والثالث وأولئك هم الفاسقون هذا نعم لا اسمع ما جاء في سورة مريعا انَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْمَحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ لَمُؤْمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ الْأَلْسُنُ وَالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ فِيهِ رَبُّكَ لَهُمْ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ لِمَ تَدَّعَى رَجُلًا قَالَ فَرَجُلٌ وَقَالَ يَبْنُ سَالِمًا مَثَلًا مَتَى يَحْضُرُ قد تقام هناك من المشاكل الكثير وقد يقعوا ناس يعني في هذا الأمر لكن سبحان الله الشريعة أولاً قبضت والشريعة تضربت حتى الأنسل في الكلام وسبحان الله لذلك أقوله ثامياً على وجه السعة الزنا صغير والكبير يعلم أن الزنا حرام وأن الزنا كبيرة من كبير وأن الزنا كبيرة بل إذ الله عز وجل مدى عن الافتراض به ولا تقرم السنة إنه كان فاحشة وساء سبيله وسبحان الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقوى تلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يدعى ذلك يلقى أتاما سبحان الله لكن ذلك أقول رباً على هؤلاء الذين يتكلمون وهؤلاء الذين يقولون يرجم الزمي يرجم الزمي ويضخمون الأمور لا أقول تدبر معي الاختصار وإن تأخي من الحديث طويل الذي رأوا الإمام مسلم وفيه أن نعز الأب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني احك تدبر هذا الرجل ذهب الى النبي بمحض ارادته واقر امام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فهمني اسمع فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال ويحك استغفر الله الله اكبر لا سبحان الله ثم نادىه الثانيه وقال يا رسول الله فهمني قال استغفر الله ثم جاء الثانيه قال وليحه استغفر الله ثم جاء الرابعه فقال له صلى الله عليه وسلم اطهرك او من نوظهرك قال من الزنا اسمع اربع مرات ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم و لما قال له ذلك في الرابعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي جنون لان هذا الكلام لا يقوله الا مجنون قال ابي جنون قالوا لا قال اشرف الخمر فقام رجل من القوم فاستنشق يعني شم فمه فقال لا لم يشرب الخمر ثم قال له صلى الله عليه وسلم اثني قال نعم فامر به فوج سبحان الله والزاني يبقى ان يكون غير محصل من يتزوج هذا يرجم فيتوزن فيذيق كل واحد منهم مئه من جلدة وقد يكون محصنا مع هذه الذنبه ومع الشهادة في الشهود اربعه الذين لا بد ان يتأكد كل منهم انهم راوا الزنا وراوا ذلك في هذا الامر تعتقدون بعد هذا كله ان يقام على هؤلاء الحق ان يريد هؤلاء المجتمع ان يكون امنا اذا لم يكن المجتمع عاملا مع شريعه رب الارض والسماء فمتى يكون المجتمع امنا لعباد الله مع العلمانين الذين لا يريدون الدين وما الذين لا يريدون الحريات المنفصله ومع الذين الذين يريدون ان يحكم الشعب نفسه بنفسه ان الله وانه اليه راجعون هل هذا هو الشر ام اننا اسلمونا يا ابان نعم كل من يحمل بطاقه كتب فيها ان هذا المسلم لا ليست هذه البطاقه يا ما هذه الاوراق تمزق وتحرق لكننا نريد الامر القلبي العقدي نريد للايمان ان يعقد في القلوب نريد للايمان ان يطبخ قول وعمل وتصفيق يريد هذا عباد الله يريد لابينا ولذلك انا اقول انكم الان مقبلون على تاسيس دولة اسلاميه والله انتم الان مقبلون على تاسيس دولة اسلاميه واقول واقولها للماء والله لا اقولها الا الان وما كان في ذهني لكني اقولها لله انت مسؤول بما يخطه به القلم على ورقه الانتخاب ويكفي هذا انت مسؤول امام الله عز وجل من الذي يريد تطبيق الشريعه ومن الاقرب الى جرح الله ومن الذي فعلا تشعر فيه بالصدق وتشعر فيه بالاخلاص هذا هو المطلوب منك في المحافل القادمه لذا اقول عباد الله نعم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته والله اسال ان يوفقنا وان يجعل مصرنا في امن وامان اللهم اجعل مصرنا سادا اماده للمسلمين في امن وامان اللهم ربنا اجعل مصرنا سائر بلاد المسلمين في امن وامان اللهم ربنا مكن دينك في الارض اللهم مكن دينك في الارض اللهم مكن لدينك في الأرض اللهم ربنا اجعل شرعك يا سود اللهم اجعل شرعك يا سود اللهم ربنا اللهم ربنا يسر لنا أمرنا وآت نفسنا تقوانا وزكيها انت قيم من زكاها أنت وليها ومعنها اللهم إنا نعبد بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعرة لا يستجب لها يا ربنا اللهم آمن الحق حقا وثبت اتباعك وائر الباصله باصله ونسجد استنابه اللهم ربنا في هذا اليوم الطيب المبارك نسالك شفاء لكل مريض مسلم اللهم شفاء لكل مريض مسلم اللهم شفاء لكل مريض مسلم اللهم نكون نسالك ان ترفع رايته رايه لا اله الا الله محمد رسول الله واثني دعوانا ان الحمد لله واقيس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 l'anjë rupi alameen al-rahmani r-raheem malik yawmi dheem iyaka n'abudu wa iyaka n'estahim ihdina al-sraq wa al-mustafim كلادة أو مرة ولو أخ أو أخ فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الظلس من بعد مصرية يوصى بها بسم الله وعليكم هذين تذكره حضور الله ومن يتبع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وَأَخَذَ رَسُولُهُ وَتَعَتَّدَ حُدُودَهُ يُذِقُ الْغِنَاءَ الْقَالِدَا فِيهَا يُذِقُ الْغِنَاءَ الْقَالِدَا فِيهَا وَلَوْ عَبَا